بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات و ا ل أ ر ض جاع ل ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا اولي أ ج ن ح ه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إ ن الله على كل شيء قدير

م ا يفتح النابلسي للعلوم ة ف ل ا

موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ا

موسوعه النابلسي ل ق ع ل و م ا ل ا س ث ا م ي ه

الله يسير و م ا ي س ت و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ح م ي ت ا

ابتغوا موسوعه لكم النابلسي ل ا ه ر ا للعلوم س خ ر ا ل ش س و الاسلاميه ق م ر كل يجري لأجل يجري م م ى ذ ك م ل ل ه ر ب ك له الملك و ذ

وان تدع م ث ق ل ة إ ل ى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا ق ر ب ا إ ن م ا تنذر الذين يخشون ربهم في ل غ ي ب واقاموا ا ل ص ل ا ة و م ا تزكى ف إ ن م ا يتزكى لنفسه و إ ل ى الله المصير

وإن موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه ج

م ص د ق <تصفيق> ا ل م ا ب ي ل ن ا ب ل س ي

ل ذ ض ي ل ه ا ك ت و ر محمد ر ل ك ف ب ل

ل ف ي ل ه الدكتور م ح م ف ر ي ن ا ب ل

ل ف ض ي ه ا ب ا ل ن ا ب

و ف ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب

ولو يؤاخذ الله الناس بما ك س م و ا